يشرفنا ويباركنا في هذه الليلة أتسابون داود لمعين ملاء كنيسة مريم ورقص مصر الجديدة ربنا يعود طعم محبته يدينا النهاردة على فامه وكل نعمة وكل بركة بسخة الأطفال هتبتدي دلوقتي بسخة الأولاد الصغيرين في ابتدائي هتبتدي دلوقتي في الكنيسة الأنبان تونيوستحت بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين كل سنة أنتم طيبين عاوز أكلمكم في آية لست سمعاها دلوقتي لما بيقول أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن وإيه ولم يأخذنا معهن زيتا أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا أنت عارفين مثل العزار الحكيمات والجاهلات في نسب تقرأ علينا كتير بنصليه في نص الليل وبنقبله في أيام في الأدسات لما تيجي معاد نياحة عذراء أو استشهاد قديسة كتير ما يكون إنجيل الأوداس مثل العذار. إنما كلمة دي تخوف ونحتاج نراجع نفسنا عليها الجاهلات أخذنا مصباحهن هم لغاية الوقت كويس أخذوا مصباحهن يعني منظرهم كويس اللي يشوفهم يقول عليهم متدينات وقديسات كمان لأنهم نورين يعني. لم يأخذن معهن زيتا في آنية هن مع مصابحهن يبقى اللي طلعهم جاهلات في الآخر ما عندهمش زيت جوه مستخبي في الأواني لما جي العريس طلع هو ده بقى اللي بيفرق اللي بيفرق مش المصباح المنور اللي بيفرق الزيت اللي في الأواني لأن الحكيمات كانوا برضو معهم مصابيح منور لكن كان معهن زيتا في أنياتهن ولما جي العريزة ما أنت سمعتم ناس كلهم سمعوا كلمة إيه يلا بسرعة استقبلوه الحكيمات لقوا عمروا المصابيح طلعوا من الزيت بسرعة وجهزوا المصابيح تاني إنما الجاهلات لقوا إنه المصابيح طفوا ومعهم شذيت زيت يلحقوا ينوروا به فبصوا للحكيمات وقالوا طب هنعمل يدي الوقتي ما تدونا من زيتكم قالوا مش مكافينا دا يدوب نورنا به مصابحنا روحوا اشتروا ولا حاجة بسرعة طلعوا يشتروا وخلصت القصة على كده وأغلق الباب إذا الكنيسة النهاردة بتفكرنا برسالة مهمة أوي أن فرق الحكيم عن الجاهل هو زيت الأواني وفرق اللي هيدخل السماء عن اللي مش هيدخل السماء هو زيت الأواني وفرق القديسين عن الأشرار زيت الأواني ايه يا ترى زيت الأواني ده اللي يفصل الناس كده يمين وشمال كمان تلاحظوا انه المنظر الخارجي واحد يعني أي حد يشوف من برة يلاقي كل الناس شكلها كويس دول حاكمات دول جاهلات ده بعد ما المسأل خلص إنما طول ما كانوا عايشين كانوا شبه بعض كله مستعد للقاء العريس وكله لابس على سنجة عشرة وكله صهران وكله كمان مسك مصابيح منور زيت الأواني كتير من الأباء قالوا عليه معاني كتير أول لأن الموضوع ده شغالهم وكلنا عايزين ندور على إيه السر إيه السر اللي يخلي الواحد يتقبل عند ربنا وما يضيعش الملكوت مش كفاة نحنا وكلكم نوارين في الكنيسة منوارين كلنا ما صابحنا مقد مش قاعدين نصلي وقاعدين في الكنيسة وحاضرين البسخة وبنخاف نغلط كويس بس ده ربنا يحمينا مش معناه أنه كلنا حكمهم لأنه اللي هيفرق في الآخر اللي هيوزن في الآخر زيت الأواني الأباء كتير منهم قالوا أنا عاوز أركز على معنى واحد من اللي قالوا الأباء هو موضوع الحب قالوا ممكن من الخارج يبقى في ناس شكلها كويس متدينين يصلوا ويصوموا ويخدموا ويتكرسوا إنما جواهم مش ما فيش حب كفاية يبقى زيت الاواني الاباء قالوا عليه او انا هركز على المعنى ده طبعا له معاني كتير بس اهم معنى في نظري هو نقص حب نقص حب عارفين زي القال اللي بتقول ايه اذا اعطى الانسان كل ثروه بيته عوض المحبة ها تتقبل ولا لا تحتقر احتقارا طب لو واحد دفع فلوس قد كده واحد يتبرع تبرع كبير هو ده زيت الاواني لا مش ده زيت الاواني ده ده المصابيح ده جاهلات وحاكمات زي بعض هم الايه الحب اللي ورا التبرع هادي مش بينها ايه القلب اللي مستخاب ورا العطاء المرأة صاحبة الفلسين ما عنداش غير فلسين هتبروم ارشين النهاردة هو الارشين ده اليسوقي ولا حاك انما ورا الارشين في قلب في زيت في حاجة مستخبية جوه في حب عجيب بين واحدة غلبانا وبين ربنا عاوزة تدي له كل معيشتها حتى لو مش هتتعشى حتى لو هتموت من الجوع طبعا ربنا يسوع شاف القلب ده الزيت اللي في الاواني ما بصش على انها بتحط زي زي غيرها لا ولا الدينارات تفرق ولا الملايين تفرق عند ربنا لا لا اللي يفرق عند ربنا ايه الحب اللي ورا اي حاجه مثلا معلمنا بولس يقول ايه لو كنت اتكلم بألسنت الناس والملايكة اهو ده واحد مصابيح ومقضع بيتكلم زي حالتنا بيوعظ مثلا وبيسبح زي الملايكة كويس واحد بيوعظ واحد بيسبح الاثنين احلى من بعض منظرهم حلو ولكن ليس لي محبة اهو ده الزيت فهمتوا الفكرة يعني بيتكلم وبيخدم وبيوعظ وبيسبح وبيقول الحال وقعد في البسخة صبح وليم ولكن ليس ليه محبة فقط صرت ايه نحاسا يطن وصنجن يرين يعني ممكن لوحة يفضل يعمل ده كله ويطلع في الاخر محسوب جاهل محسوب جاهل ليه مش تبص على الاواني مش تبص في زيت ولا لا ولا كله من برا كده وخلاص يقول في بعدها لو كان ليه كل الايمان حتى انقل الجبال ده واحد هيعمل معجزات ده واحد هيعمل معجزات ولكن ليس لي محبة فلا أنتفعوا شيئا هيعمل معجزات ويطلع جاهل في الآخر كتاب قال كده. ممكن إذن قضيتنا اللي تعالوا نقيس كيف نحب الله اللي هيوزننا في الآخر يا أحبائي مش المنظر من بره مش كمية العطاية مش وقفة الصلاة ولا الصوم كل ده كويس دي مصابيح مقدم اشتركوا فيها الجاهلات والحكيمات إنما اللي هيوزن الواحد في الآخر حاجة جوة محدش شايف ومحدش عارف درجتها إنما هي دي بقى اللي هتفرق هي دي اللي هتطلع الجاهل من الحكيم أول مقياس لزيت الأواني الوقت الوقت اللي بتقضيه مع ربنا لوحدك لا تقول لي طب وفي فرق ايه ما انا مع الناس لا لما تقضيه مع الناس تبقى مصابيح يبقى بنركز على المنظر لما تقضيه لوحدك يبقى دخلنا في حتة ايه زيت الاواني لان دي ما حدش عارفها ما حدش شايف ودي اللي هتوزن في الاخر صدقوني ساعات ربنا لما يلاقي الواحد عمال يجري يمين ويجري شمال يفضي غصب عنه يقول له يا عم اعمل شوية زيت حوش لك شوية زيت قبل ما يجي اليوم الاخير انت هتفضل تجري كده على طول كل حاجة بيني وبينك مكشوفة قدام الناس ده جهل من الجهل ان الواحد تبقى كل علاقته مع ربنا الناس شايفاها يبقى مصابيح مقدم وده مش وحش لأن الكتاب بيقول لتكن مصابيحكم مقدة وسروجكم مقدة ومناطقكم يعني مربوطة إنما مش كفاية المنظر يبقى كويس لازم تورينا في حب جوه لا؟ سؤال يا أحباء اللي دي إحنا نحب نقضي وقت مع ربنا ولا لا اللي فيكو بيحب واحد بيقعد معاه ما يبصش في الساعة بدل بصيت في الساعة تبقى ايه؟ عاوز تقول له مش هتخف بقى وتقوم مش كده؟ مش انتم مجربين؟ بدل بصيت في الساعة وانت بتصلي معناها ايه؟ زهقت بدل بصيت في الساعة وانت بتقرأ الانجيل معناها بتقول له ان عاملها غزب لكن اللي قاعد مع ربنا لوحده من غير ما يحسب للوقت يبخته اهو ده زيت المصابيح ابونا القديس البابا شنودة كان يحب الوحدة فعلا كان يحب الوحدة من قلبه طب ليه لانه يقعد مع ربنا وينسى نفسه تعرفش بقى بينام امتى ولا بيأكل امتى مهم يشبع بربنا إنجيل يصلي ويشبعه وصلوات مزامير وتسابيح و... ومع شبابه ومع أنه راهب ما كملش عشر عشرين سنة رهبانة سامحوله بالتوحد ودي كانت حاجة غير معتادة لأن الرهب المتوحد ده بيكون على الأقل قعد عشرين سنة راهب في الشركة في الرهبانة إنما لأنه أبو الروح اكتشف أنه لا ده بيحب ربنا جدا وهيقدر على الوحدة وحدة صعبة قوي في الجبال انطبق عليه اللي بنقوله طول الصوم والصلاة الأبرار والصديقون سكنوا الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل إيه عزم محبتهم في الملك المسيح هو في راهب مجبر على التوحد لا وهو في بطرك مجبر أنه يسيب الدنيا كل شيء يروح الدير وعاطل لا ولما حبسوه اللي حجزوه في سنة واحد وتمانين كل اللي حواليه كانوا مخضوضين عليه ومنزعجين هو الوحيد اللي كان مبسوط يقول ايه العصفور رجع اليمامة ورجعت العش بتاعها تضع افراخها يعني انا رجع الدير هو ربنا عاوزني عاوز معا يا سيدنا دي سياسة وده ظلم وده غش وده كذب وده فترة وده وربنا يعمل ويسوي بس بس بس انتو بتقولوا ايه ده احلى خبر انا وحشتني الوحده وحشتني الخلوة يمكن سمعت الشعر اللي كتبه على آخر حياته وهو بيت... بيتحصر على أيام الوحدة تصوروا هذا البطرق العظيم اللي قالوا كرامه قد كده محدش خد كرامه في العالم زي البابا شنودا ولا كانت تفرق معه ده بيتحصر ويقول فين أيامك يا مغارة وفين أيامك يا ألايا وفين أيام التراب والرملة والعقارب والدود والدود هو ده اللي فارق معاك يقول يا ريتني كملت كذا يبقى واحد بيحب ربنا بجد ليه؟ دليل حبه ربنا بيحب يقعد معاهم انت بتصحى الصبح مخك بيروح في ايه وراك وراك وراك يبقى مش بتحب ربنا كفايا خلينا بقى ايه صراح لما تصحى الصبح وتقول عاوز اعود مع ربنا وتصحى له مخصوص وتفضي نفسك وتتلزز زي ما يقول الكتاب تلزز بالرب يعطيك سؤل قلبك اليوم هيمشي حلو والبركات هتيجي والعيال هتصل كله هيمشي بس انت تتلززت عادت قال عن المسيح في الصباح باكرا جدا خرج الى موضع خلاء وكان يصلي المسيح لو المجد يحب يقعد لوحده يحب يحب الآب يبقى زيت الأواني أول سؤال فيه الوقت اللي بينك وبين ربنا مستخاب به مش الوقت اللي قصاد الناس ودي تفضحني أنا قبل ما تفضح أي حد فيكم لأنه فين الوقت اللي الواحد بيعوده مع ربنا بعيد عن الناس هو ده المهم ده اللي هيوزن لما الواحد فينا يسافر طب دي فرصة في السفر إنك أنت ربنا معكش حد يسافر شغلي يسافر علاجي يسافر تقدر تحس بالمعنى ده وتقول كويس ربنا فضاني أشبع بالإنجيل والصلاة وحكي معاه ولا تبقى بتفرق وهات التليفون ونكلم مصر والله يعني حتى لما فضيت مش مستحمل الفضاء ما هو أصل أنت فاضي من جوه أنت لو بتحب ربنا ما هتصدق وعمرك ما هتقول زهقان ولا مداي لأن في زيت داخلي الحكيمات كان فيهم زيت داخلي يعني كانوا بيحبوا ربنا بجد فلما الواحد يحب ربنا بجد ما عندوش مشكلة مع الوقت بالعكس بيحط وقت ربنا أولوية ويفضي نفسه ربنا في الأداس مش عاوز زبان ولا عاوز الناس تشوفه ولا عاوز الناس تقول له حضرت ولا ما حضرتش وقفت ولا ما قلت ولا ما قلتش هو عاوز ياخد جنبه ويشبع بربنا مش مهم حد شايفه في اي مجال في عربيته قاعد مع ربنا في السرير وقاعد مع ربنا اقرب ربنا ليه من مراته وعياله واصحابه وناسه هو ده اللي عنده زيت الاوان فأول مقياس للحب الصادق أو زيت الأواني والوقت والوقت مش أي وقت برضو إيه ممكن نبقى فرسيين ويتقال علينا لعلة إيه يطيلون الصلوات لا مش أي وقت ده الوقت اللي انت فيه قاعد فرحان بربنا أو شبعان بي أو مشغول بي تاني مقياس لزيت الأواني أو الحب الحقيقي لربنا والطاعة او الخضوع لان ربنا حطها لنا كشعار بسيط وهنسمعه بكرة من يحبني يحفظ وصياي اللي بيحبني يسمع كلامي قد ايه الواحد فينا حريص على وسيط ربنا اهيدي زيت الاواني احنا ممكن يبقى شكلنا مسيحيين كويسين بس مش, مش مركزين في الوصية الوصية مش بتقول يبقى شكلك كويس الوصية بتقول حب عدوك مش بس تحب أخوك ده الناس يحيين مش عارفين يحبوا اخواتهم دلوقت الوصية مش بتقول اشكر مرة في اليوم بتقول اشكر على طول شكره في كل شيء الحاجات دي اسمها وصايا الوصايا شغلاك بتعملها كل وصية بتقول حاضر يا رب هعملها يا رب مهما كلفتني ربنا أدنى مثل عن ولدين وأب قال الأب جي للأولان يا ابن تعالى ساعدني في الحق. في الحق قال له لا مش رايح وبعدين ضميره تعبه لأن في شوية زيت في شوية دم لمؤخزة يعني زيت الأواني فاختشأ وبعد ما قال لا راح اشتغل الثاني قال له ايه قال له عنيا تعالى ساعدني قال له حاضر بس كده عملش حاكم أو الخوف كل الخوف نكون زي النوع الثاني هذا الشعب يكرمني بشفاته أما, أما قلبه فمبتعد عني بعيدا طب انت جاي تصلي وتقعد بالساعات في الكنيسة ولما ربنا يقولك روح صالح أخوك تقوله نعم لا أنا صلي لكن تيجي عند الصلح لا أنا صالح ده إيه دفتار ده سرق مراسي ده ظلمني يبقى أنت مش بتحبيني يا ابني أنا بقولك وصيه انا مصلوب عشانك أنا بموت عشانك بموت عشانك وبطلب منك طلب وانت مستكتر الطلب وبعدين تقولي بحبك يا رب بتحبني ده ايه وانا هيضحك عليا وانا باخد من المنظر انا ما باخدش بالمنظر الله لا ينظر الى الوجوه الله ينظر الى القلب فاول محك للحب الوقت اللي بتقضيه مع ربنا بينك وبينه و تاني محك ما ماذا طاعتك لكل وصية الطاع للوصية درجات لأنه ممكن واحد يكون أساسا مش عارف الوصية ده يبقى عنده حكمة ولا جهل جهل طبعا لما واحد يكون مش عارف ربنا عاوز منه إيه ده القديس بولس يقول لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب لو أنت لغاية دلوقتي مش عارف ربنا عاوز منك إيه والإنجيل ده راح فين والوعظ اللي بقى سنين ده راح فين ولا هو الحكاية كلام ربنا واضح بيقولك سيب الخطية حب الناس انكر نفسك ركز في السماء ادي أكتر من كده شوية ما تبقاش بخيل في وصايا واضحة وصريحة وعملة تخبط فيك كل يوم لسه لغاية دلوقتي بتقول أنا مش عارفه وعاوز مني ايه طب ده يبقى ايه ده يبقى جهل يبقى الواحد جاهل لانه مش واخد باله المطلوب منه ايه اللي بيحب ربنا يسمع صوت ربنا انا بس هاديكم تدريب صغير قوي في الحتة دي من هنا لغاية يوم الحد معانا يومين ثلاثة صالة حلوين أو ركز في القرايات كويس وكل وصية تسمعها وقال له حاضر يا رب واكتبها أو علم عليها وشوف انت بتعمل الكلام ده ولا لا نهاردة في وصية في آخر النص بتقول ايه لذلك ايه اصهروا انت بتصهر ما دي وصية وهتزوغ منها وتقول ما هو يقصد المعنى الروحي لا يقصد المعنى الروحي والجهسة دي مش بس الروح يعني انت بتيجي على نومك عشان تقعد مع ربنا ولا لا اول ما ييجي النوم خلاص يا نوم طب ده التلاميذ بكرة بالليل هيخزله المسيح في الوصية دي قال لهم ثلاث مرات ثلاث مرات اسهروا معايا انا محتاج كل الهدي ويروح يصلي ويرجع يلقى من عسانين احنا عاملين زي التلاميذ كم مرة المسيح اللي نصهره اصهره مش عشاني انا خلصت دوري خلاص قد اكمل اصهروا عشانكم اصهروا لانكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان ما اقوله لكم اقوله للجميع اصهروا بتصهر وقال خلاص سمعت الوصية وخلاص خلاص ازاي تبقى جاهل ما هو زيت الاواني مش انك تسمع الوصية انك انت ايه تعمل الوصية ده اللي قاله المسيح في الموازع الجبر قال اللي يسمع كلام ويعمل بيه اشبهه براجل بيبني بيته على ايه على الصخر اللي يسمع كلامي بس وما يعملش به زي العيال اللي بتعمل بيوت على الرملة في البحر هاي واحد ما عادي هيوقع كل المبنى الروحي بتاعك شوية رملة تبقى الحكاية ايه جهر منظر بس يا ما يا احبائي ناس عاشت تقوى مزيفة تدين ظاهري مناظر عزارة لكن مش عزارة حقيقيين طب احنا مش عاوزين كده احنا خايفين من اليوم الاخير الواحد يقف قدام ربنا يقول له ايه ده رب بعد ده كله اطلع جاهلات ده هم بقوا يخبطوا ويرزعوا مش مصدقين انت هترفضنا وما لحنا كنا مستنيينك ليه، وكنا مسكين مصابيح ليه، وكان شكلنا جاهزين للفرح المعرف كوش أنا معرفش غير اللي محوشين زيت أنا معرف غير للمستعدين بجد، اللي بيحبوني بجد، اللي لما بقول كلمة بيقولوا حاضر وبيتفانوا في انهم ما يسمعوا كلامي انما انت تقولولي ده احنا حافظين ايات كتير وانا مين قال لكم ان انا ملك على باب السماء يسمع ايات انا عاوز واحد عايش الكلام مش عارف الكلام المحك الثالث لزيت الأواني قلنا زيت الأواني يعني ما وراء أي شيء من حب زيت الداخلي ده اللي بتعمله يكون في حب الوقت اللي تقضيه مع ربنا تقضيه بحب ولما تقول حضر يا رب تعمل الوصية بحب زيت الأواني كمان أو الحب يقاس, بإيه؟ يقاس بحب الناس يقاس بحب الناس لما ربنا يسأل مين بيحباني كلنا نرفع ايدينا يقوم يقول ايه تعالى انت تعالى انت تعالى انت دول بيحبوني بجد وكل اللي رفع صوابعهم دول ايه رب لا ما بيحبوني لا يا رب ازاي بس بيحبوك صدقني ومسيحيين وحافظين الالحان ومزامير لا ليه انا قلت لهم تحبوني في ولادي أنا قلت لهم اللي عاوز يحبني يكرم عيالي أنا قلت لكم بدل المره مرات مقياس حبكم ليا ان أنتوا تشوفوا الناس اللي في الدنيا وده اللي هنسمعه الليله او سمعناه النهاردة كنت جوعانا كنت عطسانا كنت مزقونا كنت عريانا كنت مريضا كنت كنت ما فعلتموه بي قد فعلتم يبقى واضح اللي بيحب ربنا ايه يجري يشوف عياله يجري يشوف ولاده البشر البشر عين كانوا. طب اذا كنت انت بتحب ربنا لا عاوز تحن على مريض ولا مسن ولا تسأل على مسجون ولا وتتحاشى ان تتعب من اجل الاخرين وتيجي تقول له بحبك يا رب يقول لك لا ما عرفكش لا اللي بتقوله مش صح لا ما عندكش زيت ده منظر بس منظر حلو بس مفوش زيت يبقى المقياس الثالث لحب ربنا او زيت الاواني هو تعب المحبة من اجل الاخرين من هنا القديس يوحنا يقول يا احبائي يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالتعب والحق قديس بطرس قال للمسيح انا بحبك اكتر من اي حد بكرة كلمت يوحنا فضل ساكت مش كده كانوا عاديين جنب بعض وكانوا صحاب وفضلوا صحاب بطرس ويحنى اكتر اتنين كانوا اصدقاء في الرسل قديس يوحنا زابيل فهم قال كم فبطرس اندفع وقال له انا بحبك اكتر من كل الموجودين لانه لو هم خزلوك انا مش اغزلك لو انكرك الجميع انا لن انكرك انا اضع نفسي عنك اهو كلام سهل الكلام سهل بعدها بكم ساعة لما بقى ايه العسكر جوم ال. جا السيماني وخده المسيح وهو انفعل في الاول وبعدين ايه يا ربنا وبخوا على السيف وبعدين راح للقصر ولقى بقى الحكاية ايه ابتدت تبوخ وتضلم كده جم قالوله تعرفوا قالولهم ولا عرفوش خالص لاب زمتك لا ده ده منهم طيب ابتدى يحلف ما عرفوش ابتدوا يدوسوا اكتر في الكلام ابتدى يحلف ويلعن ويلبخ في الكلام او اللي كان هيموت عشانه لنكون احنا من النوع اللي هما ايه وقت اللزوم نقول ده احنا بنحبك يا رب لكن وقت الجد يحنى فضل ساكت ما قالوش انا هموت عشانك ولا قالوش كلمة زيادة انما فضل لازق للمسيح لغاية تحت صليبه لاخر لحظة لاخر لحظة مش قادر يبعد عنه ابدا مقضي معا الوقت كله في صمت حقيقي في حب صادق ما عندهش مشكلة يصطلب معاه لكن ما بيتكلمش كتير وماسك ايد امه ومرعيها وبيعمل حاجة مهمة عشان كده المسيح كافق وقال له يا يوحنا هو زا ايه هو زا امك انت حبيب اللي تستاهل تاخد العذرة بيتك انت بتحبني بجد لانك رعيت امي رعيت امي كام ام ملهاش ابن النهاردة زي أمنا العدرة اللي اتحرمت من ابنها مستني حد يرعيها وهو ده تعبير الحب كل إنسان يراعي ست كبيرة ولا أم ملهاش أولاد ولا راجل مسن المسيح يبص له بإعجاب يقول له أنت بتحبني بجد لأنك بتحبني في الست أمي بتحبيني في الناس التعبانة بتحبيني في المتألمين وما أكثرهم المجروحين والمظلومين وال... والذين ليس لهم أحد أنا دول اللي حاسس بيهم أنا مش محتاج منك حاجة أنا هتصلب أنت محدش يقدر يتصلب معايا إنما دول محتاجين يبقى زيت الأواني اللي خلينا نتنقل من كافة الجاهلات لكافة الحكيمات تعب المحبة والصدق في المحبة احنا بنستخسر نتعب ومش باخدين بالنا انه الحاجة اللي هتعض لنا صحيح هو شوية التعب والتعب اللي ملوش غرض التعب من اجل الاخرين النهاردة الناس بتتفنن في انها تتخلص من الناس المتعبة يبقى ربنا جايب لنا التعب لغاية عندنا عشان ندخل به دايرة الحكيمات وبعندنا شوية زيت يسطر علينا في اليوم الأخير وإحنا نفلفص منه نزوغ من التعب يا ابني أنا جايب لك لغاية عندك زوجة متعبة احتملها يا سيدي يعني أنا مت عشانها أنا مش بقولك مت عشانها أنا بقولك استحملها بس يا سيدي أنا جايب لك راجل يطلع عينيكي طب استحمليه عشاني إنما أنت مش مستحملها وعملها تهيجي وتقولي كلامه وبعدين تيجي الكنيسة تقولي بحبك يا رب وأنا من الكلام ده بتحبيني مش مستحملها اللفن دي ليه طيب اللي بعتهولك ما أنا بعتلك لك واحد آية تعيبك بس طب عشان أنا استحمليه عشاني عشان كده القديس بولس لما أتكلم عن المحبة بعد ما قال اوعوا تتخدعوا بالمنظر لهي كتر كلام ولاهي معجزات ولا المحبة تحتمل كل شيء المحبة تصبر على كل شيء المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحتد المحبة لا تظن السوء المحبة لا تطلب ما لنفسها المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح كلام ده هو ده زيت الأواني المحبة مش شوية مشاعر حاسين بارتياح لفلان وفلان لا هذا كلام رخيص قوي المحبة الحقيقية اللي بيكلم عنها المسيح اللي تعمل زيت في القواني بتحب الناس زي ما قصد ربنا طب هو انت لما بتحب اللي بيحبوك عملت ايه زيادة ولا نقطة زيت ان احبابتم الذين يحبونكم ايه اي فضل لكم تفاكر ده اعمل زيت ده معملش زيت لا اللي يعمل زيت مظبوط في الأواني إنك تحب اللي ما يحب وتحب اللي يتعبك وتحب التعب عشان خاطر ربنا تبقى أنت كده فعلا عندك زيت للأواني تقف بي قدام ربنا تقول له يا رب على قد ما قدرت نراجع تاني نقول ايه زيت الأواني ميز الحكيمات عن الجاهلات المنظر من بره خداع جدا زيت الأواني هنسميه اللي بس الحب الحب اللي وراء المنظر المنظر اللي واحده مش معناه حب في ذهب أصلي وفي ذهب فالس واللي اتنين لونه مصفر وبيبرقه مش كام لكن لا ربنا بيعرف يميز خالص الأصلي من الايه المزايف من الفالس اهو الفرق هنا مش في المنظر الفرق في اللي جوه في زيت الاوان قلنا اول مقياس الوقت اللي بيحب ربنا يحب يقعد مع ربنا يقعد بأي طريقة يصلي يسبح يقول صلاة يسوع يقرأ الإنجيل يرتل النوم يحب يقعد مع ربنا يجي الكنيسة يقعد فيها اللي بيحب ربنا قلنا ايه تاني يسمع وصيته ويخضع لها مهما كلفت لا يفاصل ولا يقاوح ولا يزوغ ولا يبالغ لا لا اللي يقوله المسيح حيمسي وخلاص اللي يحب ربنا يحب ناسه والناس وذول كل البشر اسمه محب البشر فكونك في واحد مش عارف تحبه وتبقى مش بتحب ربنا معلمنا القديس يوحنا قال كلمة حكمة قال إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه ولنا هذه الوصية أن من يحب الله يحب أخاه أيضا ومن لا يحب أخاه يبقى في الموت لأنه ما عندوش زيت للأواني خلينا نعيد حساباتنا يا جماعة في ناس متعبة في ناس حملات قيل بس هم دول اللي هيدخلونا السنة لو انت فهمتها صح هم دول اللي بيعملوا رصيد من زيت الأواني لأنك احتملت وتعبت وصبرت وشلت وضحيت إنما الحب الرخيص بتاع الشارع ده ما يعملش زيت للأواني آخر نقطة أقولها اللي يحب ربنا يحب السماء اللي يحب ربنا يحب ملكوته ربنا مش من البلد دي مش من هنا ربنا من ساعة ما جاء على الأرض قاعد يقول لنا إيه مملكتي مش من هنا أول حاجة وعظ فيها المسيح قال اقترب منكم ملكوت الله وبقى يتكلم عن ملكوت السماء هنا ويوم الحد لما دخل أرشاليم دخل كمالك غريب مئات الآلاف هيصلوا بس هو ملك من نوع مختلف قال أنتوا فاكرين أنا داخل أعود على كرسي في أرشاليم ولا هطرد الرومان ولا هشيل كراسي اليهود لا لا الكلام ده هيروح لوحده دي ممالك ما بتطلع وممالك بتيجي وممالك تطلع و... أنا ما ليش في الشغلة دي أنا جاي أقول لكم تعالوا معايا ملكوتي أنا جاي أعزمكم على السماء بتاعتي أنا جاي أفديكم وأدفع الثمن عشان تلزقوا فيا واخدكوا كده تدخلوا معايا الملكوت الأبدي اللي يحب المسيح يحب ملكوته يحب أبديته يحب سماه، وهنا حب السماء ياخد شكلين الشكل الأولان إنك تعزم كل الناس على السماء فاللي بيحب ربنا يحب خلاص النفوس يعني إيه اللي بيحب ربنا بجد يبقى مش مستحمل شايف واحد بعيد عن ربنا عاوز يقول له هتضيع الملكوت من ايدك بقى المسيح يموت عشانك وانت تضيع الفرصة بقى اسمك يتكتب في سفر الحياة وانت تمسحه بايدك ويبقى مش قادر يسكت على شخص بعيد عن ربنا وإحنا نسمع عن اللي بعد عن ربنا واللي كسلان يجي الكنيسة واللي ما بيعترفش واللي ما بيتناولش ونقول في بالنا ايه ربنا احديهم وبنه هديهم وبس وانت موجود ليه في الدنيا طيف هو ربنا جابك في الدنيا عشان ان تاكل وتسرب وتجيب عيال وتعمل فلوس ده الدم وبقى على كده انت موجود تكمل شغله انت موجود كراعي تجري تجيب الخروف الضال انت موجود كصيات تصطاد معاه السمك اللي في البحر اذا كنت بتحب واشتغل معاه في شغله شغلة ربنا خلاص النفوس مالوش شغلة تانية غير كده المسيح جي الدنيا دي وعاش لينا عاش عاوز يجيب العالم كله شوفوا اسمعول الاسبوع ده وهو بيبكي كده يقول كم مرة أردت أن أجمع أولادك كلام مش قرشالين بس ده أولاد كل البشرية كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد يبص للبشر يقول لهم صدقوني لو تعرفوا حاولت قد إيه ما يقعش مني بني آدم في السبعة مليار اللي على الأرض دول أقول لكم حاجة سيدنا البابا شنودة كان في الطيارة مرة ومسافر من استراليا راجع مصر وكان قاعد جنبه سيدنا أمبا موسى وبعدين عدوا على الصين وعلى البلاد بتاعة أسيا دي فبيقول له شايف تحت يا أمبا موسى ملايين ملايين هيفقدوا الملكوت ملايين ما يعرفوش المسيح ملايين ما دقوش ربنا اللي بيحبهم ملايين كتب يعني مغمضين امتى هنفتقد الناس دي امتى هنقول لهم المسيح بيحبكم مين يروح لهم يبقى البابا شنودة كان قلبه مليان حب زيت أواني على قد كل اللي عمله في الكرازة وفي الخدمة وفي الرعاية على قد ما كان دايما حاسس انه لسه كتير قوي يا سيدنا انت عملت اللي محدش عمله دفع في عهدك خمسمائة كنيسة برا مصر ده رقم مش موجود في التاريخ ابدا وهو دايما حاسس لسه في بلاد كتير ما اكثر فرحته لما يجيله في البرازيل ولا اصقف ايطاليا يقوله فتحنا كنيسة وعندنا اجانب تعمده وبقوا يفرح زي الاطفال ويبقى مش يعني احلى من اي خبر عنده ليه يحب ربنا بجد وعارف اللي جوه المسيح المسيح قلبه ايه عاوز النفوس عاوز هتدخل ملكوت اذا كنت بتحب ربنا هتبقى بتصلي بحرقة غير المؤمنين ردهم يعني مش مستحمل يبقى في ناس مش عارفة ربنا انما كل واحد فينا رايح شغله ورجع من شغله قاعد قدام التلفزيون وياكل ويشرب وعاوز يتجنب المشاكل وبعدين بيقول بحبك يا رب تحبني انت حاسس بيها انا قلبي مفتور على مليارات من البشر بيهلكوا كل يوم وانت قاعد في التكييف وتقول لي بحبك يا رب لو بتحبني تعالى تصلي بجنبي تعالى اكرز معي تعالى ساب وروح وشيل وحط تخافش انا عارف انا لك دي شغلة جميلة عشان كده لما بطرس اول مرة يقول له يا رب بحبك قوي انت طلعت طيب قوي انت غرقتني بحبك غرقتني سمك فاكرين يوم السمك في لقاءة 5 لما في المركب زهل انت مغرقني مبارح حماتي تخففها والقرية كلها تتعالج على باب بيتي والنهاردة السمك كله بتاع البحر يجي في مركبتي انت فاكرني كويس ولا ايه انا راجل خاطر فقال له كلمة واحدة لما لقى الحب طالع من عينيه كده بطرس حب المسيح جدا قال له ليه طلب عندك تيجي تشتغل معايا صيد ناس؟ قال له بس كده ده انا سيب الشبك والسمك والبحر والدنيا بقى اشتغل معك بقى انت تقول لي اشتغل معك وانا اقول لك لا عيني يا رب وصار صيادا وصار كاهنا ورسولا ومهما قلت ومهما وقع ربنا تطبطب عليه ولا يهمك كمل انا عارف انك بتحبني ولما حس انه ما ينفعش يشتغل تاني لانه عامل عامله سودا قال له مش انت بتحبني تحبني يا سمعان ابن يونا قال له ما قال له خلاص هنكمل عادي يا رب أنا انكرتك أنا لعنت وحلفت وشتمت ولبخت وصغرتك وصغرت نفسي وأهنتك قال له أنا لي سؤال واحد أنت بتحبني بحبك يا رب خلاص حبيبي كمل شغلك عادي تخدم معايا طبعا ترعى خرافي أو تصطط سمك زيت الأواني فين من حياتنا واللي احنا هنطلع مناظر في الآخر إحنا جاهلات ولا حكيمات المصيبة كل المصيبة بقى إن إحنا نلاقي واحد بيحب ربنا بجد نقول له انت جاهل ألبنا الموازين بقى يعني واحد مثلا يحب يسيب الدنيا يقعد مع ربنا نقول عليه مجنون ده هو ده العاقل الوحيد أو واحد يحب يسيب الدنيا كلها يخدم ربنا نقول له انت مجنون ده إحنا اللي مجنين إحنا اللي جاهل وهو اللي حكيم واحد يخضع للوصية كما يليق بالوصية نقول ده ايه اللي بيعمله ده ايه الاندفاع ده وهو اللي يطلع حكيم احنا اللي جاهلا حطينا اربع مقاييس لزيت الاواني او لحب ربنا الاولاني وقتك مع ربنا شكله ايه اتنين طعتك للوصية شكلها ايه ثلاثة حبك لللي حواليك وللي شبه المسيح من الموجوعين والمرضى والمسيح أربع صيد النفوس اللي بيفرح ربنا لو فضلنا عايشين كده بالأربع الحاجات دي كل الزيت عمال يزيد يبقى عندنا رصيد من الزيت في الأواني يا بختك سيدنا البابا رصيدك ضخم دايما أنا في بالي الحتة دي قد إيه ساعات وأسابيع وشهور وسنين عشتها في وحدة مع ربنا حتى وانت بترك فلما بتقوله بحبك يقولك عارف يا حبيبي انك بتحبني مش محتاج تقولي بحبك انت سبت الدنيا كلها والكرامة عشان قد ايه كانت الوصية تشغلك ولما الدنيا كلها تتحدى الوصية يقول لما قوة اي قوة في الدنيا ما توقفش ان احنا ننفس كلام ربنا فلما البابا شندا يقوله يا رب حبك يقوله عارف حبيبي طبعا بتحبني اكتر من اي حد ولما كان يهتم جدا بالفؤرة والمرضى في بطرك على سنه وعلى مرض يزور المرضى في بيوتهم ومستشفياتهم دي مش موجودة في التاريخ لكن يقول لا أخذ بركته انفذ وصيت ربنا ما تحرمش من وصيت ربنا زي زي ولادي اروح للمريض واروح للفقير واروح للجعان والعطشان اما عن الرعاية وصيد النفوس كان قلبه سخن الى اخر لحظة عاوز كل العالم يرجع للمسيح ده لما يقول بحبك يا رب محدش يقدر يتكلم ده من الحكيمات اللي عندهم زيت في الأواني وزيت يشهد له ويخلي مصباحه منور كالكواكب إلى ظهر الظهور لإلهنا كل مجد وكرمه له. بنشكر كتير قدساء أبونا داود لمية على محبته وعلى كلمات النعمة ربنا أرسله النهاردة على أمه